نمضي مع المؤلف في حديثه حول قول الله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين" قال أثابه الله تنبيه ظهرت هذه المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة بنداءاتهم والناس ينقسمون إلى قسمين قسم يبادر بالإنكار واخر يسرع إلى التصديق، وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن أو السنة، ولعل من الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة اسمان نظرية تتعارض مع صريح القرآن، فهذه مردودة بلا نزاع، كنظرية ثبوت الشمس مع قول الله تعالى والشمس تجري. لمستقر لها ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص عليها وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها فالاولى أن يكون موقفنا موقف التثبت وأن لا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا. وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبا مع نبي الله سليمان عليه السلام لما جاء يخبره وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا فلم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدق لأنه لم يعلم عنهم سابقا مع أنه وصف حالهم وصفا دقيقا وكان موقفه عليه السلام موقف التثبت مع ما لديه من الإمكانات للكشف والتحقيق من الريح والطير والجن فقال للمخبر وهو الهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ونحن في هذه الآونة لسنا أشدى امكانات من نبي الله سليمان عليه السلام آنذاك وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر أيصدق الخبر أم يظهر كذبه والغرض من هذا التنبيه هو أن نحمل لفظ القرآن فيما ليس هو صريحا فيه ما لا يحتمله ثم يظهر كذب النظريه أو صدقها فنجعل القرآن في معرض المقارنه مع النظريات الحديثه، والقرآن فوق ذلك كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير المنصوص هنا إرجاع البصر كرتين ولكن حقيقة النظر أربع مرات الأولى في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والثانية في قوله فارجع البصر هل ترى من فطور والثالثة والرابعة في قوله ثم ارجع البصر كرتين وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد والحسير العي الكليل العاجز المنقطع دون غاية كما في قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن منه الطرف قد حسرا قال القرطبي يقال قد حسر بصره يحسر حسورا أي كلا وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا قال نظرت إليها بالمحصب من منا فعاد إلي الطرف وهو حسير قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا الدنيا تأنيث الأدنى أي السماء الموالية للأرض ومفهومه أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال بزينة الكواكب ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتاده أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوم الشياطين والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى إذ هي أجرام محفوظة كما في حديث الإسراء لها أبواب وتطرق ولا يدخل منها إلا بإذن وكقوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وكذلك ليس هناك ما يحتاج إلى اهتداء بها في السير إليه لأن الملائكة كل في وضعه الذي أوجده الله عليه ولأن الزينة لن ترى لوجود جرم السماء الدنيا فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ومفهوم الدنيا عدم وجودها فيما بعدها ولا وجود للشياطين في غير السماء الدنيا وقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين هي الشهب من النار والشهب النار كما في قوله أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السم كما في قوله جل وعلا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وهنا سؤال وهو إذا كان الجن من نار كما في قوله جل وعلا وخلق الجان من مارج من نار فكيف تحرقه النار وقد أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير والسعير هو أشد النار ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعد وهذا أمر ملموس فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضا هي أقوى منها فتكسرها كما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار كما أن أصل الإنسان من طين من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار فقد يقضى عليه بضربة بقطعة من فخار والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته